إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بان يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون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 والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها, خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة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 فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين فمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه, من أسس بنيانه على شفاجر في, فانهار به فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبه في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراه والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله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 لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة الذين اتبعوه في ساعة العسره من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رءوف رحيم وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وفنو ألا أن ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا, ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب ان يتخلفوا, أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يخيظ الكفار ولا ينالون من عادوا النيلا إن لا كتب لهم به عملوا صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا يوفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا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 يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة أن الله مع المتقين مَا ما انزلت سوره فمنهم من يقول ايكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون اولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مره أو مرتين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 صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهما عنتهم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. فايتولوا فقل حسبي الله لا اله إلا هو لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف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 يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إلا مِنْ بَعْدِ إذْنِهِ ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَعَبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ إلَيْهِ مَرُجِعُكُمْ جَمِيعُ وَعَدَ اللَّهُ حَقَّاً إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وعملوا الصالحات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 خلق الله في السماوات لآيات وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاء. ورضوا بالحياه الدنيا وطمئنوا بها ورضوا بالحياه الدنيا وطمئنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون الا ك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنحاء في جنات عيم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 طغيانهم وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر وكأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون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 وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو قُلْ قل ما يكون لي أُبَدِّلَهُ أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليه بِعذابِ يوّم عظيمٍ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ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 يرون اني معكم من وإذا الناس رحمه من بعد ضراء مساتهم إذا, اذا لهم مكر في اياتنا قل الله اسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما كرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها وفرحوا بها ريح عاصف وجاءهم الموج وجاءهم الموج من كل مكان. وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين دعوا الله مخلصين له الدين انجيتنا من هذه أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما انشاه اذا هم يبغون في الارض بغير الحق يا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 فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت, وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلنا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 شَيَّتْ هُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاءُ فكفى بالله السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فذَلِكُمْ اللَّهُ ربكم الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا فأنا تُصْرَفُونَ كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدا الخلق ثم يعيده قل الله يبدا الخلق ثم يعيده فانى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق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 وما كان هذا القرآن أي افترام دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا غيب فيه من رب العالمين أم يقولون افترام قُل فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وادعوا من, استطعتم وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلْ كذبوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يأتهم تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن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 ثُمَّ وَلَوْ كَانُوا لاَ يَعْقِلُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَنْظُرُ إِلَيْكَ فَإِنَّ الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لاَ يُبْصِرُونَ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كأن لم إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ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 ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك احق هو قل لي وربي انه لحق وما انت بمعجز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 أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منهم من قرآن ولا تعملون من عمل ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عرببك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا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 يا قَوْمِ إِن كَانَ كَذِبًا عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ توكلت فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَنفَعُ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غَمًّا ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تنظرون فإن سألتكم من أجر من أجر إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلاص وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المذرين ثم. الى قومهم فجاءهم بالبينات فجاءهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم اكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا قالوا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 السحره قال لهم موسى قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون فلما القوا قال موسى ما جئت به السحر ما به السحر إن الله سيبطله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 وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِمٌ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ وَقَالَ مُوسَى يَا فَوْمِ إِذْ قُلْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إن كنتم مُسْلِمِينَ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا ربنا للقوم الظالمين ونجنا برحمةك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوء آل بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلكم الصلاة وبشر المؤمنين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 قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما فاستقيما ولا تتبعان لسبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا بذني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا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 من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آيا، وإن كثير من الناس عن آياتنا لغافلون. ولقد بوا بني إسرائيل مبواء صدقي ورزقناهم من الطيبات وَأَزَقْنَا مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ فَإِنْ كُتَ فِي شَكٍّ مِنْ مَا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من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 إلا قوم يونس لما آمنوك فِي الحياة كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم علىهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفن تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ قل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 المؤمنين. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله فلا